بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا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 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية, أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى ظُلماً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 فقد الله عليه بالبوار فهان وعز وعز الاحرار اربعه اسابيع ليست كثيره في نضالات الامم تضحياتها ليست جسيمه في تضحيات الشعوب اما مخرجاتها ونتائجها فبدا معها تاريخ وانقضى بها ما قبل التاريخ بدأ معها تاريخ حرية الشعوب حرية الإنسان شرف الإنسان وكرامة الإنسان واستقلال الإنسان تاريخ العدالة والتكافؤ والمساواة والانتظام تاريخ المعنى والمعقول وانتهى بها ما قبل التاريخ لأنه لا تاريخ لك إلا ما تصنعه حين تكون موضوعا للتاريخ لا تعتبر تاريخا حقيقيا إنما تاريخ صانعك أما التاريخ الذي تجترحه والذي تصنعه والذي تكون فاعله وليس مجرد موضوع له ليس مجرد مفعول له فهذا هو تاريخك انتهى ما قبل التاريخ الذي كرس للاستعباد والاستدلال والذي تعوطي فيه مع الشعب التونسي البطل الشهيد الابي العزيز ايها الاخوه على انه مجال وميدان للابتزاز والامتصاص والاستغلال والاستثمار ما قبل التاريخ الذي لم يفرز على ما يتمنى ماركس واشياعه صراع طبقيا تناقضا طبقيا فاخعا أين الطبقات؟ ابدا هناك طبقة واحدة تقريبا هي الشعب وشريحة ليست أكثر من عصابة حسب اصطلحات علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي لا يمكن أن تشكل هذه العصابة طبقة كلاس ليست طبقة علميا ليست طبقة نها شريحة وقشرة رقيقة جدا ليست أكثر أيها الإخوة في تمثيلها من عصابة أرهقت الشعب التونسي وأرهبت لكن النتيجة أيها الإخوة كانت حقا دراماتيكية وبسرعة مدهشة ومفرحة ومحيرة وربما لأفراد هذه العصابة وفلولها الهاربين مبلبلة بلبلتهم تركتهم فيه بالبال لا يدرون ولا يفقهون ما الذي حصل؟ الآن أيها الاخوه هذا الحدث الجلل هذا الحدث التاريخ هذا الحدث التاريخ ولا نقول التاريخي لانه بدا به تاريخ جديد ليس حدثا يتساوق مع التاريخ الجاري انه قطع مع ما قبل التاريخ وابتدا تاريخا جديدا لذلك هو الحدث التاريخ هذا الحدث التاريخ يفرض علينا مستنفرا وعينا ربما الى درجاته القصوى أيها الاخوه أن نحاول أن نفهم يتساءل أيها الإخوة محتارين فرحين مسرورين ومستبشرين ايضا بمستقبل باقي الأوطان وباقي الشعوب سائر الأمة إن شاء الله تبارك وتعالى ألحق الله سائر الأمة بالشعب التونسي وألحق الله سائر العصابات بعصابة تونس ورؤوس العصابات برأس عصابة تونس جعل الله مصيرهم واحدا لكي يحدث تجانس يتفق مع الأمة ومواريثها ومع تأميلاتها وطموحاتها وأحلامها إذن الوعي مستنفر لا زال وعي العربي الابي والمسلم الصادق أيها الإخوة مستنفرا استنفار وعي الشارع التونسي اجمل ما في هذه الثورة لعلها ثورة ثانية أيها الإخوة أن الشعب لا يزال أيها الإخوة يمارس يشترح ثورته لم يكف عنها لا يراد له لا يريد نفسه لا بد أن نتخلى عن لغه البناء المجهول ودتنا في ستين دايالي يراد لنا لا لا نريد ماذا نريد لأنفسنا لا نريد من يخطط لنا لا نريد من لغة او لغة المبني المجهول هذا الشعب لا يريد لنفسه أيها الإخوة أن يخدع مرة ثالثة الوعي عنده مستنفر أيها الإخوة والأمور فاقعة في وضوحها فاقع تماما يعرف ماذا يريد شعب التونسي فعلا مدهش أيها الإخوة أنا شخصيا مندهش ومتفاجئ بهذه الدرجة المشرفة هذه الدرجة الماجدة هذه الدرجة العليا القصوى من الوعي يبدو أنه دون أن يتكلم هو يفعل ولا يتكلم أيها الإخوة كفر بالصنم سواء أكان هذا الصنم أيها الإخوة طاغية أو كان إلها يعبد شعب التونس اليوم لا يريد عمر بن الخطاب لانه اوعى من هذا لا يريد صلاح الدين لانه اذكى من هذا لم يعد يراهن على الفرد لا يمكن المراهن على الافراد انتبهوا يراهن على نظام لذلك الثوره وسوف نرى انها ثوره حقيقيه ثوره شعبنا الابي العزيز في تونس ليست ثوره سياسيه فحسب بل ثوره اجتماعيه ليست ثورة على شخص ولا على فئه حاكمه بل ولا على نظام حكم ايها الاخوه إنها ثورة على مرحلة برمتها على طريقة أيها الاخوه في إدارة المجتمع جعلته أشبه بمجتمع الديدان منه بمجتمع الإنسان نرد دائما الإنسان كائن اجتماعي معنى كونه كائن اجتماعي أنه لا يستطيع أن ينتج الحضارة أيها الاخوه لا يستطيع أن يهذب الطبيعة لأن الطبيعة أيها الإخوة عمياء وحتمية وضرورية لا تستهدف ذاتها للتغيير لا يغيرها إلا كما قال بوركارت أيها الإخوة الوعي حين يدخل الوعي هو القادر على إحداث التغييرات البنيةوية الجوهرية في الطبيعة في طبيعة الطبيعة سواء كانت الطبيعة أيها الإخوة الإنسانية أم الطبيعة المجتمعية أم الطبيعة الفيزيائية خارجية الكون والحياة والأشجار والبحار والأنهار والوديان والصخر والجبال الطبيعه على اطلاقها الوعي من هنا قال بوركارت التاريخ يبدا بتدخل الوعي في مجرى الطبيعه الوعي الوعي المستنفر هو الذي يوجد التاريخ تاريخ الاشياء تاريخ الافراد تاريخ الشعوب والامم الوعي الشعب التونسي واع جدا بدرجه يغبط عليها نتمنى مثلها أو قريبا منها لسائر شعوبها العربية والإسلامية لا يرهن على الأشخاص إلى الآن لم نرى الشعب التونسي وهنا عظمته هنا تألقه ومجده رفع أسماء يريد ان يعطيها ولائه لم يفعلها لأنه لم تحرك أسماء الشعب التونسي لم يتحرك بأسماء تحرك بوعي بمحض وعي وهو إلى الآن يصر أيها الإخوة على تمرير الرسالة للعالمين لست اراهن لا على أحزاب بعينها ولا على شخوص بأعيانهم أنا اراهن على تغييرات جذرية يقول. هذا معنى الثورة. هذه الثورة الحقيقية أيها الإخوة، التي تتخطى محض أن تكون سياسية، وبحت أن تكون اجتماعية، مزيج من الاثنين ثورة اجتماعية وثورة سياسية معا أيها الإخوة. من هنا الكل يشعر أن تونس كما قلت تجترح تاريخا جديدا ثورة غير مسبوقة من عشرات السنين. تابوا. ليست لها نظير على الفكرة ثورة حجيبة جدا جدا واضح أن القدر الإلهي أن لطف الله تبارك وتعالى قد ساعدها قد أمدها بعون نسأل الله أن تكون عين الله على هذه الأمة لكي يبدأ بها ولها تاريخ جديدا كفى لقد طال علينا وتمادى ليل الظلم المخيم أيها الإخوة لقد طالت وتمادت حالة النوم المستدام أم من نوم أيها الإخوة ضيّم نوم. مضومون مضامون ونائمون. فيلسوف النقدي الألماني الشهير كانت إيمانويل كانت كان يقول إن الشعوب التي لا تشعر بألام الاستبداد لا تستحق الحرية. من قبل جان جاك روسو كتب يقول ليس الظلم ليس الظلم هو الذي يحرك الإنسان إنما الإحساس بالظلم أن تحس أنك مظلوم ومن هنا في نظري قصور وضعف المقدره التفسيرية للمقولات الماركسية في تعليل مثل هذه الأحداث في مقدمة لعلم الاقتصاد السياسي الكتاب الشهير جدا لكارل ماركس كتب الرجل المهتم جدا بالشعوب الثوراتي حقيقة يقول ليس وعينا هو الذي يحدد وجودنا الاجتماعي العكس هو الصحيح وجودنا هو ما يحدد وعينا غير صحيح لذلك النسخه الصينيه من الفكر الماركسي مع ماو تشي تونغ عكست الآية مع الثورة الثقافية ما معنى الثورة الثقافية؟ معنى الثورة الثقافية أن وعينا هو الذي يحدد وجودنا لا مجال إذا كنا صادقين مع أنفسنا أيها الاخوه وكنا مصدقين لمقولات الماركسيه هذه في التحذير والتفسير أن نصدق إذن إيه بضرورة إيه ثورة ثقافية أو حتى بمعنى ومعقولية ثورة ثقافية لماذا؟ لابد أن تكون الثورة في نمط الإنتاج أيها الإخوة في من يملك وسائل الإنتاج وبعدين تحت الثورة الثقافية لا بالصحيح ما حدث في تونس يكذب كارل ماركس يكذب يضعف المقدرة التفسيرية للنموذج الماركس غير صحيح الوحي هذه هي فرادة الإنسان أيها الإخوة كما قلنا قبيلة قليل ما يغير الطبيعة وطباع الأشياء الوحي اليخظ الوعي الحساس الإحساس بالظلم ومن هنا أيها الإخوة لكي تميز هذه الأمة كي يميز كلهم منا الصادقين من الكاذبين والناصحين من الخوانين عليه أن يسبورهم أن يعيرهم يمتحنهم بهذا المسبار بهذا المعيار من الذي يعمل على تحسيسك بالظلم بالمفارقة بالتناقض من الذي يؤلمك حين يشعرك بالمعرة بالمهانة بالظلم من الذي يثير فيك ويستنبت في قعر نفسك بذور السخط والغضب يذكرك بالعزة الهاربة بالحرية المعتقله بالمعنى المفقود حياة بلا معنى الآن بدأت الامور في تونس تأخذ أيها الإخوة نصابها اللأخ بها تماما عاد المعنى إلى تونس الآن التوانسه يتكلمون كلاما مليان أنا متأكد كل العرب يغبطونهم يتحدثون حديثا يدل على وعي شعب شعب يعرف ماذا يريد تماما بحيث لا يضحك عليه من المستحيل الآن أن يضحك عليه شعب مثقف حقيقة وواعي وبدرجة ممتازة يحصد عليه الصدق بدأ طيب وين نسبة التسعة وثمانين في المئة لبن علي اختبارات الأخيرة تسعة وثمانين طبعا متواضع الرجل مش تسعة ودسعين فاصل تسعة تسعة تسعة تسعة إلى انقطاع النفس لا تسعة وثمانين يعني ها لأنه كان مفضوحا العملية مفضوحة فاحت رائحتها أراد أن يكسب انتخاباته ايها الاخوه ونصره الزائف بعض المعقوليه أيضا الزائفة تسعة وثمانون في المئة يعني ها ما كملناش طب وين هؤلاء إذا كل هذه الملايين تلعن إذا كل هذه الملايين فرحانة باهانه الطاغية بالشين الهاربين هكذا لقبوه الآن وشين العابدين كمان إذا كان يعرف معنى العبادة لا يعبد إلا نفسه وهو هواه الملكة فيكتوريا في بريطانيا في التاسع عشر قالت مرة كلمة أتمنى أن تتاح لي فرصة أن أحكم شعبي على ما اهوى بمزاجي عشرة أيام فقط لا الشعب البريطاني صاحب الماقنا كارتا لا يسمح لك بهذا لا لملكة ولا إيه لأبناء ملكة غير مسموح. شعوب واعية تحكمي عشرة أيام ولا عشر ساعات بهواكي والشعوب العربية تتمنى على القدر أيها الإخوة أن يحمل حكامها على أن يكفوا عن أن يحكموا فيها بهواهم عشرة أيام فقط احكموا فينا بالعدل عشرة أيام لا لن تروا هذه الأيام أما الآن الشعب التونسي يستقبل الغد الذي يعيش وقد استقبله وقد فعله سيعيش إلى ما شاء الله على هواه هو لا على هوا هوا حاكم حاكم بأمره سلطان حاكم بأمره يصنع مصائرهم وينزل عليهم أقدارهم وينسبها إ إلى الغيب كما فعل بنو أمية من قبل هؤلاء أناس هؤلاء أحفاد بنو أمية زيفوا الوعي الإنساني والوعي الديني زيفوا ما نزل من السماء وما خرج من الأرض كل شيء مزيف لا ليست عشر أيام يا شعب تونس إنما بإذن الله تعالى عشرة قرون وأكثر انتهى لك أي الأمة العربية الإسلامية نسأل الله أن تستمر هذه الفتوح وأن تمتد هذه الثورات أيها الإخوة فلذلك نطرح على أنفسنا السؤال وهو سؤال الساعة لماذا تثور الشعوب وتتمرد ولماذا تستكين الشعوب وتستخذي يقولون الحرمان والفقر بالمناسبة ما فيه في العالم العربي فقر هذا كذب تحلي الكذاب هذا وصف كذاب في افقار افهم ان يكون هناك اي فقر في دوله ما فيها موارد ما فيها خير ما فيها رزق إيه الفقر ديمقراطي موزع الجميع من الراس حتى القدم لكن ان تكون ثروات ايها الاخوه يسمح باختلاس مليارات منها على فكره في يوم من الايام كنت شابا صغيرا استمعت الى خطبه لاحد الخطباء وجعل الرجل يردد مرات عديده هذا الرقم لم تألفه أذنه رقم المليار البليون بالامريكي، المليار ألف مليون تخيل انت مليون دولار او يورو ألف مليون مليون زائد, مليون زائد مليون زائد مليون زائد مليون زائد مليون ألف مليون هذا مليار أنا متأكد أن كلكم حتى الصغار فينا أولادنا يألفون لقنا عن المليار على أنه شيء بسيط ربما يأمل بعضنا نuaisة أن يصبح لديه مليار من أصحاب المليارات أنه شيء حقير يسمع هنا سرق عشر مليارات هنا خمسين مليار في دولة عربية سرق مئتين وخمسين مليار في بضع سنين يسير جدا هرب منها وسرق مئتين وخمسين مليار مئتين وخمسين ألف مليون لكن هذا الشيخ الخطيب رحمه الله عليه جعل يردد مسكين هذه الأرقام أه؟ مثلا ألفان وخمسمائة مليون يقول ألفا مليون يعني الرجل كاد عقله يحزب عنه اي هذا اليوم رقم تهفة يعني انا متأكد بعض الناس حزن ربما من المغفى على زين العابدين المسكين هذا المصير السيء هو العائلة واغطرة بلسي على 12 مليار كل الذي خرجه فيه 12 مليار لانا تعودنا ان نسمع اختلاف عشرات المليارات ابنة الزعيم في حسابها 70 مليار ابنه الاخر 140 مليار الزعيم 250 مليار إيه. نعم نعم هذا رقم حقيقية تعرفون الزعيم وبكل صفاقه وقاحة أيها الإخوة إذا وجب هذا الحقائق يقول لك نعم وضعناها في حسابنا عشان إذا جمدت أموال الدولة تبقى هذه محفوظة يعني يا ما شاء الله أنت عندك عصمة أكثر من الدولة وأكثر من الشعب يعني كذب كذب سخيف اسخف من هذا وأبرد منه برودة الثلج والصقيع والجليد أن يأتي احدهم على الفضائية لا ويتكلم بصرامه المنافق الخسيس أيها الإخوة والكذاب المكشوف ما هذا الكذاب؟ ما هذا الوقاحة؟ ما هذا الاستفاقة؟ يرفع أصبعه ليقول لا لا أسمح بهذا لم ينبغي أن نحترم حكامنا ما شاء الله لذلك أصبحت قضايا أخلاقية بسيطة جدا نحترم نحن أساءنا الأدب أساءنا الأدب مع من ذبح وهتك الأعراض وباع الشعوب وخان الأوطان وخان القضايا وعرخص الدماء وأهدر كل حقوقنا دمر ابجديه حقوق الانسان هذا ينبغي عليك ان تلزم الادب معه يبدو ان بطنك لم تشبع من المال الحرام تريد ان يدر عليك اسيادك بعض الالوف من الوف المليارات ايش خسث هذه اسخف من هذا وابرد في فضائياتهم اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن عهدنا بهذه الايه من صوت الحجرات ايها الاخوه وهي تضمن للتعليق على علاقاتنا الفرديه مش علاقة شعب بحاكمه قال إياك أن تسيء الظن فيه مسألة مساء الخلاقية بسيطة يعني احترام الأدب الأرفاظ المهذبة ولا تغتب الحاكم حرام حرام وبعده ما تسيءش الظن يا يحبت عين أمه يطلع مظلوم المسكين هذا سجونهم الآن زنازينه غاصة بالجثث بروائح المتعفنين عشرون سنة مسجون بعضهم ثلاثون سنة أكثر أقل شيء لا يصدق وقال لك لا تغتب بالشكل هيك الأدب الإسلامي هذا الأدب الإسلامي لكن ما قراش بالأدب الإسلامي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار مش لا تبيض صورة الظلمة لا تغسل تاريخ الظلمة مش غسل أموال غسل تاريخ غير لا تغسل تاريخهم لا تبيض صورتهم لا تحسن مواقفهم الله قال ولا تركنوا مجرد الميل القلبي لهم يجعلك من أهل جهنم قولا واحدا لأنه قول الرب لا إله إلا هو مالك جهنم ومالك النعيم هو نفسه قال قال إذا ركنت إليهم مش تأمرنا بلزوم الأدب وتنهان عن اغتيابهم كثير هو من همنا يا حرام من هم لسنتنا لا ينام الليل فالسؤال إذن لماذا تثور بعض الشعوب وبعضها لا تريد أن تثور تستنيم تستخذي ما المشكله ثورة هذا مبحث كبير جدا جدا يدرس في الجامعات أيها الإخوة ضمن علم الاجتماع السياسي بعض الجامعات حول العالم تدرسه كماده بحيالها سموها الثورات ريفولوشنز كتاب هكذا يقرا فيه مساق دراسي كامل او مساقين اسمه الثورات علم علم ساهمت فيه المركزيه كثيرا حقيقه لكن الان اشتغل عليه كثيرون من سوء الطالع طبعا ان اخر نسخه في علم الاجتماع السياسي للثورات تقول باتت الثوره شيئا من الماضي شعب تونس يقول كذب اتبهوا افصلوا هذا افصلوا هذا المدرس الكذاب يكتب على ايه الواقع هذا يكتب على التاريخ الراهن الان اجتراحه كيف باتت من الماضي هذا يدل على ما قاله عميد الاجتماعي الفرنسيين في منتصف القرن العشرين جور فيتش آه. من اصل طبعا ايه شرقي قال لا يوجد علم اجتماع صحيح ما فيش اسمه علم اجتماع ساسيولوجي علم اجتماع قال في علوم اجتماع أو علوم مجتمعات تختلف يا أخي يختلف طبعا السوسيولوجي الغربي عينه على ماذا هو لا يراك لا يرى للشرق الشرق الأدنى ولا الشرق الأوسط ولا الشرق يعفوني الأقصى لا يهمه لأنه لأدنه الأوسط يرى حيزه الخاص دائرته الحضارية والثقافية والسياسية ويرى أن هناك أنظمة ديمقراطية حتى أوروبا الشرقية التحقت بالركب منتهاء الحرب الباردة خلاص ديمقراطية ما في داعي للثورات والعنف والنموت وان نموت وان نقتل وان نقتل ما في داعي أبداً ولا ان نضرب في الشوارع نغير عبر مؤسسات الديمقراطيه الوسيطه باليات تداوليه السلطة السلميه المعروفه الكل متسالم عليها نغير ببساطه وبسلاسه ويتم التغيير طبعا يتم برضه ايش الضحك على الناس بطريقه اخرى لكن هكذا يعتقدون طيب يا سيدي هذه مجتمعات ديمقراطيه نحن مجتمعات قبل ديمقراطيه لا تعرف قد ما معنى اصلا ليس لها بها تأنص، لا في كثير ولا في قليل. إذا لابد أن تكون هناك ثورات، وهذا ما حدث، وما سوف يحدث بإذن الله تبارك وتعالى. في الربع الأول من خلده عشرين كتب لين يقول هذا العهد سيكون عهد الثورات، وجاءت جاءت أحداث بعد ذلك وأكدت إياه مقولته. في الربع الأخير من خلده عشرين كتب الفيلسوف الزعيم المسلم علي عزة صلّى الله تعالى وتعالى بجوجوتش. كتب يقول انتهى عهد الثورات. لكن علّلها بغير التعليل المدروس في علم الاجتماع السياسي ليس عشان موضوع المؤسسات الوسيطة وآلية التداول السلمي والانتخابات وصندق... لا ليس هذا علي عزت قال انتهى عهد الثورات لتغول الدولة أصبحت غولا والعياذ بالله الإعلام بيدها، الاقتصاد بيدها، الدعاية بيدها، التربية بيدها طبعا الأمن والعسكر والجيش، كل شيء بيد الدولة لا تستطيع وطبعاً تستطيع هذه الدولة أيها الإخوة بأمر من الطاغية من الديكتاتور أي ها أن تقتل خمسة ألاف عشرة ألاف وحصل هذا صدام حسين في ثوره الواحد قتل مئة ألف وقال مئتي ألف أظن أن لم المسمع بهذه الثورة التي قامت في العراق وراح ضحيتها بين مئة إلى مئتي ألف ضحية والعالم كله تواطع لأنه كان الطاغية يراد له أن يستمر كما أرد لبن علي لكن الله لم يرد وإذا أراد الله شيئاً فالله غالب على أمره هذه أمور واضحة تماماً أيها الإخوة لكن لماذا الآن جاءت تونس أيضاً لتخطئ لا أقول تكذب تخطئ علي عزت بيجوريش علي عزت لم يتفطن لشيء طبعاً مستحيل انسان أن يتفطن لكل شيء فيما يختص أيها الإخوة بالظاهر الإنسانية ظاهرة شديدة التراكب والتركيب والتعقيد وطبعاً دائماً تأتي بجديد لأن الإنسان كان مبدع ليس نملة ولا نحلة تبني مسدساتها على نفس الهيئة لبلايين السنين حتى لا دائما يبتدع الشيء الجديد يعجبه هنا جدا أيها الإخوة وهذا يكشف عن عبقرية الثائر الكبير عبد الرحمن الكواكد رحمة الله تعالى عليه أشهر قلم وأشهر صوت الدعي الحلب الشهير الذي مات شابا مسموما قتلوه بالسم لم يحتملوه مات في شرخ شبابه بعد أن وضع كتيبات بسيطة أيها الإخوة أم القرى وكتبوا على الاستبداد كتيبات بسيطة لكن يخافون من هذا لماذا؟ لأنها شرط استنفار أخطر شيء يخافون استنفاره الوعي الوعي وسأشرح هذا عبد الرحمن الكواكب كان عبقريا حقا حين كتب يقول إنني أحزف فشل ثورات وحركات أهل البيت أهل البيت في التاريخ الإسلامي ثاروا على الأمويين وثاروا على العباسيين وفشلوا قاموا دولة في موضع النار قاموا دولة في المغرب شيء آخر ودور فاطمي باسمهم على كل حال أو اختطفت اسمهم على اختلاف المقريز والخلدون والمؤرخين الاخرين لكن يعز عبد الرحمن الكواك بفشل اهل البيت ايها الاخوة في الاطاحة بالظلمه ونظم الظلم تعفوا إلى, غ... الى ماذا عبقر الرجل الى غياب البوستة وكذا كتبها في السين حتى قال ما كان في بوستة هو عبقري كبير غياب البوستة هو الذي أفشل حركات أهل البيت ماذا يؤمن هذا التأييد هذا العقل الكبير الفذ يريد أن يقول لم تكن الأخبار خبر الثورة والتحرك والربيعية التمرد أيها الإخوة والصخط والدجر والمظلومية والمقورية آه لم تكن لتصل بالدرجة المطلوبة من السرعة جميل جدا البورس نفسها في شكلها الذي أخذ عليه لقب New Media وسائل إعلام الجديدة تويتر يوتيوب فيسبوك والإنترنت بعامة هذه البوستة البوستة المعاصرة هي التي أنجحت الثورات البرتقالية تعرفونها؟ تحدثنا عنها في خطة قبل أشهر وأنجحت ثورة تونس لم يعد بمقدور الطاغيه أيها الإخوة المجرم أن يقتل ألفاً فضلا عن مئة ألف أو مئتي ألف ثم لا يسمع به أحد ولو بعد عشرين سنة كما لم يسمع بعضكم إذن فعل مهنان الصدق مستحيل لأن هذه الوسائل كفيلة أن تواكب الحدث في راهنيته الطازجة الساخنة الغالية التي تغلي أبداً في نفس اللحظة وأن تفضح الجريمة في العالمين في اللحظة ذاتها لذلك غلت يد الطاغية لا يستطيع انتهى ستقول لي ممن يعني؟ لا غضبة الشعوب الشعوب الإسلامية الشعوب العربية غضبة أحرار العالم وهم كثر جداً جداً هنا في النمسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا وفي أمريكا العالم يغصب الأحرى بفضل الله تبارك وتعالى طبعا متأكد معظم شعوب العالم الآن فرحة جدا فرح العرب والمسلمين أو قريبا منه بثورة التوانسة طبعا أحرار هنا في الغرب فرحون جدا النظم هنا مستعى جدا نظم إمبريالية نظم استعمارية مجرمة لا يهمها أن يموت كل العرب وكل المسلمين المهم أن يتدفق النفط بسعر رخيص أيها الإخوة هذا ذكر النفط. هناك فرصة أن تنجو تونس بثورتها وأن تفلح بإذن الله في مسيرتها لأنها ليست دولة نفطية مش عليها يا ويل لو كانت تونس هي دولة نفطية كجارتها الجزائر أو مستحيل لذلك فرصتها أن تنجو كبيرا بإذن الله أنا متفائل. والله إذا هيك نضب الله نفط العرب إذا هيك أغار الله نفط العرب وعطونا حر يا أخي الفيل يا إخواني يا خواتي الفيل حين يلاحق طبعا يأخذوه، يأخذونه ويقتلونه من أجل فقط إيش؟ العاج قرون العاج. الفيل الكمال العرب من بعض الشعوب النائمة هذه. ماذا يفعل؟ يبادر بنفسه إلى شجرة كبيرة ويغرس فيها العاج ثم يكسره وينال حريته يقول خذوا هذا. بتكل العاج خذوه العاج. بتكل البترول خذوه يا أخي. في ستين دايا وتركوا حرية تاني يا أخي. أتو. لكنهم يعلمون أن الحرية صفقة لا تتجزى كما تجزى اجتهاد المشايخ. مرة بكون رباني ومرة بكون شيطاني ما مرة بكون سلطاني ومرة بكون شعوبي لا الحرية لا تتجزأ إننا حريتنا في ميدان بعون الله سوف نبسطها على كل ميدان ومن أوائل الميدين أه؟ سيكون ميدان حرية قرارنا أيضا الاقتصادي طبعا نحن الآن عبيد نبي برميل البترول بكذا لو أصبحنا أحران ربما نفرض ان نبيعه بخمسمائة دولار هذا ما يسوى طبعا لأن هنا يعلمون في المدارس في الجامعات يعني تعيين مدرسيا اكاديميا يقولون برميل البترول يعني في معظم هي عرمي. برميل البترول خاصة فيما يخص الصين واليابان كذا وأوروبا كمان امريكا شوي آه. برميل بترول يساوي ماذا إيش قيمته هو عندك أنت كان 20 دولار زمان، بعدين 70، 80، 90 دولار يساوي 3000 جودز سلعة هو بحوله أسلحة فتاكة يؤخر بها تحضرك إلى ألف سنة في الأمام لا سأبيعه بما يستحق واتواطب برضه برضو إيما أحرار العالم اللي عندهم بترول مثلي هذه سلعتي أنا حر فيها مثلا لا يحبون هذا هذا يجننهم لذلك مشروع كسنجر أيها الإخوة لغزو العراق وتشطير العراق بعدما استخدم العرب والمرة الأولى والاخيره للأسف سلاح النفط في حربهم تعرفون هذا المرحوم فيصل رحمه الله عليه. آه. كيستينجر كتب دراسة أنا اطلعت عليها من سبعين صفحة نفس السنة قال لابد أن يتأدب العرب ولا ولابد أن تحتل العراق واحتلت العراق قال لك العراق لا التحرّر ما حصل في تورس هذا هو لا تأتيني بدبابة وأباش أمريكي وعم القنابل بالموابس وتدمر لي مئات الألوف في شعب العراق والآن ملايين وتقول لي تحرّرنا كلام فارغ وتراهن على ضرب الشعب بعضه ببعض سني بشيع وشيع بسني وإذبح إذبح كل يوم وتقولوا تحررنا كذب هذا من حسن حظ الشعب التونسي أيضا أنه غير مستقطب إثنيا ولا طائفيا ولا مذهبيا بفضل الله تبارك وتعالى ما عندوه مشاكل زي هيك ما في مستمعين مشكلة بربر وعرب في تونس ولا شيع وثنة في تونس ولا مستصحيح ولا كذا وكذا بفضل الله هذا غير موجود شعب واحد ما عندوه من حسن حظه إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابنهم لا يمكن أن تستضعف طائفة وأن تذبحها وأن ترهقها ظلما وخسفا إلا بعد أن تكون مزخت ولائات الشعب لهويات جزئية وبينية هويات فسيفة صغيره صغيرة طبعا يمكن أن تذبح فصيلا ليسعد فصيل آخر وتفهمه أن هذا لمصلحتك ذبح هذا لمصلحتك هذا يجسد خصوصيتك هذا يحبي هويتك ثم يأتي الذبح عليك طبعا غدا او بعد غد او قريبا من ذلك للاسف تونس ليس فيه هذه اللعنه هذا من عوامل نجاحي ايضا ونعود الى مساله الوعي اذا شفنا البوستر عبد الكواكب هذا هو هذا عامل مهم لذلك نريد ان نستثمره الان في الثورات المقبله باذن الله في التمردات طبعا كلمه ثوره كلمه مخيفه جدا الآن الان على فكره لاحظوا بعض المحللين لا اقول كثير لكن بعض المحللين لا يحب ان يكتبها ولا ان يقولها حتى في التلفاز يقول تمرد بعضهم يقول هبه يخاف أن تنقلب الأوضاع ثم يؤتى بها أيها الإخوة أه؟ ويحاسب على الكلمة هذه كلمة الثورة دائما ممزوجة بالدم مش شرط هذه أثبت أيه الشعب التونسي البطل أنها ثورة ثورة بيضاء ما في واحد ثائر ألقى قنبلة بفضل الله ولم صح؟ ما في واحد ثائر تونسي طاعن جنديا إيه؟ أو رجل أم بالسكين أبدا أبدا ثورة بيضاء الذين قتلوا واستشهدوا من الشعب التونسي الذين قتلوا هم فلول النظام بفضل الله له الجيش ولا حتى قوات الأنعادية فلول النظام يقنصون الناس من فوق العمارات لعنة الله تعالى عليهم وعلى رأسهم. شيء ما. لا يصدق هذا على فكرة لا يبقي بخية من تعاطف مع ايه مع شين الهاربين هذا ولا مع فلوله في قلب الشعب التونسي يا خي فشلته وانتهى هربت ايها الجبال انتهى اتركنا لمصيرا لا سوف احل تونس الى عراق ثانية الى جهنم 800 سيارة ملغمة وقال الناس عندهم ايه الاستعداد للتضحة من اجل ايه يا ح تضحيه يفجر نفسه والله ولا واحد عملها بإذن الله ولا واحد من كلاب الأمنة يعمل هذا يفجر نفسه ليه قضية مجرمة اصلا ومش مستفيد منها كذب لن يحدث هذا هذا تخويف هم اعدوا لهذا على فكرة وأرادوا ويردون أن يحدث هذا لكن لن يحدث بإذن الله شعر التونسي انبل من هذا وأذكى من هذا وهذا لن يحدث نعود إلى الواحد إذن وقبل أن أتكلم أيها الإخوة أقول لكم بكي نستثنى المسألة البوصة هذه مسألة يعني والفيسبوك واليوتيوب والأشياء هذه نستثمرها حقا أقول لكم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يقول بحق إذا لا حلا وأن يدمغ باطلا إذا لزمه أن يدمغ أنا مين أنا مش أنا عام بها أنا إنسان بسيط لا لا لا لا أي واحد شكو وسيسأل عن هذا يوم القيامة النبي قال لا يحقرن أحدكم نفسه يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه قال عليه السلام يرى أمرا لله فيه مقال فتمنعه خشية الناس أو قال هيبة الناس أن يقول بما يرضي الله أن يؤدي واجب وحق النصيحة يا أخير أمتي لأمتي والدين النصيحة لعمة المسلمين وعامتهم لله ورسوله وعامتهم هذا نصيحة لعمة المسلمين لأمتك فيقول الله له تبارك وتعالى يوم القيامة يا عبدي ما من الذي منعك أن تقول أنت رأيت كان ينبغي أن تقول بالحق يقول يا رب خشية الناس فيقول له تبارك وتعالى فإياي كنت أحق أن تخشى قل اكتب افتح مدونة شارك في مدونة شارك في تويتر في فيسبوك في يوتيوب في أي شيء اكتب مقالة لا تسكت لا تبلع لسانك كما قال فؤاد نجم لا تبلع لسانك خلي لسانك إيان الله خلقه لك يتحرك يقول قل بالحق انتبه طبعا ستقول قلت قلت مرة ومعت مرة ودائما من يسخر مني ويسخر بي وبكلامي صحيح لكن حين تستعين بالبوسط الكوكبيه هذه الوسائل ذكرناها اليوم ميديا هذه وتقول كلمتك انا ساقول لك هذه الكلمه ستفوح وتفوح وتنداح وتنداح وتنداح وباذن الله ستجتذب اليها عشاق الحقيقه وطلاب الحريه صحيح شرفاء العالم ستساهم انت في تحدي في احداث وتغيير نوعي كيفي في الناس ووعي الناس بكلمه تقولها بمقالة بخطبة بدرس بأي شيء بشيء تنشره عمله فايتر لايتن وزع الناس بالتليفون شفتوا تكفت طاغية صربيا، ما شفتش سقطة ايه بأشياء ومن ضمنها رسالة تلفون، قالوا انتهى. انتهى انتهى انتهى انتهى انتهى أوحوا إلى أنفسهم بأنه انتهى كنتبه انتهى فانتهى الرجل في 24 ساعة هذا هو هذا مجد عصر الاتصال العظيم هذا جاء لمصلحة الشعوب بفضل الله تبارك وتعالى اي الله فرصة ذهبية لم يكن عبد الرحمن الكواكب يحلم بها ولا طبعا أهل البيت من قبله طب جاءت هذه الفرصة لنحسن استثمارها تكلموا واكتبوا وقولوا ودعموا وضمنوا ها؟ وزودوا الناس بالحقائق ليل النهار بإذن الله كله في موازينكم أنتم شهود حق بإذن الله مقابل شهود الزور أبطلوا شهادة الزور بشهادة الحق الغاز أيها الإخوة لو ضغطناه كبت ضغط ماذا يحصل؟ الغاز العظيم كمية كبيرة تصبح قطرات يسيره من السائل لا قيمة لها تنتهي في المجاري لكن إذا فتحنا عنه الزجاجة القارورة مثل العطر مثلا الفواه ما الذي يحصل؟ قطرات يسيره جدا منه قادرة على أن تفوح هذا المكان كله خمسمائة متر مربع صحيح؟ خمس دقائق أو أقل هذا ما يفعله الضغط وهذا هو إيه ما تفعله الحرية الآن أنتم أحرار لا يستطيع لا شيء العبيد ولا غيره أحرار دام في إنترنت وفي فيسبوك وفي تويتر وفي كده تستطيع أن تكون حرا تثبت حرية تبرن حريتك لا تكون خطرات ما تذهب في المجاري هذا مهم هذا درس علينا إيه؟ أن نؤكده نهود إلى الوعي ايها الاخوه والوعي المستنفر أنا تكلمت عن ماركس وضعفنا المقدرة التفسيرية إلى مقولته ماركس نفسه كان عاد يتناخذ مع نفسه طبيعي مثل كل مفكر كبير وقال ليس الفقر هو الذي يدعو الناس إلى التمرد وإنما وعي الفقر هذا صحيح وهذا ضد مقولته في البناء التحت والبناء الفوقي المقولة الأساسية في الماركسية لا لا بد أن يتغير البناء التحت خاصة الشوطة الاقتصادية لكي يتغير البناء الفوقي الوعي والثقافة لا ماركسون يقول لا في بناء تحته في تناقض طبقي في ناس أغنياء جدا وناس فقراء جدا لكن ما في تحرك ليه؟ ما فيش وعي بالفقر ما هو الفقر سأنا سأشرح هذا الآن الآن مثلا مجتمعتنا فقيرة صحيح وفقلوا العرب فخر يمشي على أرض من ذهب كما قيل لكن الشعب التونسي ليس من أفقر هذه المجتمعات بالعكس وضعه جيد وتوسط دخل التونسي السنوي حوالي يعني خمسة ألف دولار وعند يقول حتى ستة ألاف جيد في السنة هناك شعوب عربية بتوسط دخلهم استنوا إيوها الإخوة مش خمسة آلاف ستمائة دولار شعب المصري ستمائة دولار نعم الأفريج هذا بتوسط الدخل لكن لا يتململون الشعب التونس تململ معناها ليس الفقر وحده وهذا عامل من عوامل في القهر كمية القهر ونعود للفقر برضو لكن هو عامل لا يسخده هو لا لابد أن ندخل في الحساب القهر في تونس أكبر من القهر في مصر مصر يلعبها النظام بذكاء يعني نسبي لو قلنا أكثر دولة عربية في حريه صحافة وإعلام مصر معروف رغم كل الظلم فيها رقم واحد فيها حريه صحافة وإعلام معروف نرى هذا يوميا لكن هذا ليس حبا وعشقا في العون الحرية ابدا مدروسة هذه يا أخي قبث تنفيس نفس عن الناس أول بول خليهم يسبو يسبوه هكذا كثير ها, ها, ها, ها, ها. تكلموا نفس نفس نفس نبقى دائما يمنفوزين مثل البلونة هذه ما في. لا تطير آه لك لابد ان تحتفظ بهوائي لكي تطير تحلق يا اخي وترى الوضع نفس نفس البنور باستمرار يلا سب صبه وقولوا ما تقوموا ونحن نفعل ايه ما نريد وانا هو يستمر الوضع للاسف تونس لا النظام اشتغلها بغباء عنده هاي امني رهيب يخاف من كلمه تقال والله العظيم مره انا سمعت من سفير عربي عملت له مشكله هيك شوي كذا قال لي لا يا عاد لا تعمل مشكلة مع التوانس في السفير التونسي قلت له ليه؟ قال لي هؤلاء بكلمة واحد. قال لي والله أنا أعرفهم قال لي وسفير هو سياسي قال لي من أجل كلمة يرفعوا القضية لمجلس الأمن الدولي لا يحتملون كلمة وفعلا أكثر ناس ملاحقون في العالم التوانسة أكثر من الصينيين تخيل الصين الصين مليار ونص تلاحق بعض الناس المعارضين لها صح؟ تونس عدد من تلاحقهم أكثر من ما تلاحق الصين شيء غير صدق في كل مكان ملحق الناس ممنوع تونس يتكلم كلمه واحده شو يعجب جدا ضغط رهيب هذا ممتاز هذا خدم الثوره هذه بذور ايها الاخوه أنتج الثورة هذه بذور الثوره وبذور الثوره اثنان بذور يغترسها الطاغيه وبذور يستنبتها الاحرار تلتقي هذه مع هذه فتولد الثوره باذن الله تعالى تماما بد هكذا معادله فهم يعملون احيانا على تقصير ايه اعمارهم اعمار ايه نظمهم ايها الاخوه لذلك لابد من تحليل أيها الإخوة إلى حد ما يعني مركب وليس بسيطاً وهذا تحليل علمي. توماس جرين في كتابه أيها الإخوة الحركات الثورية المقارنة كتاب مشهور جداً في العالم ذكر لماذا تثور الشعوب ولماذا لا تثور إذن بالتالي قال تثور واحد بسبب الهزائم العسكرية اثنين بسبب الأزمات الاقتصادية ثلاثة بسبب العنف الحكومي الرسمي الذي تعدى حدوده أربعة بسبب تمزق وتشظي النخب السياسية الحاكمة خمسة بسبب المحاكاة ستة وهذا عجيب جدا بسبب سياسات الإصلاح مثل ما حددت في الحدث السوفيتي تشوف عمل إصلاح راح يتعز السوفيتي صحيح هذا موجود ستة أسبار طبعا شرحها يحتاج إلى أي خطبة بحيالها أو محاضرة مطولة لكن باختصار الهزام العسكرية طبعا هزيمة النظام أيها الإخوة العسكرية زائل أعداء تجرح الشعور الوطني تجرح وطنية أي الناس بلا شك وأكثر من هذا تززل ثقتهم في النظام الحاكم. لذلك ثورات كثيرة كانت تحدث دائما عقب هزائم عسكرية. يعني الثورة الفرنسية الكبرى 1889 حصلت بعد أي هزيمة 1788 طبعا. لذلك قامت الثورة. حد يقول ما كانش في أسباب اقتصادية في أسباب اقتصادية. لكن بعضهم من حذل يقول الثورة الفرنسية ثورت خبز. مش ثورة خبز فقط. لا. في هزيم عسكرية سابقة بسنة واحدة بأشهر طبعا هذه أشعلت يتضافر عاملان ثلاثة فأكثر موجودة حتى العنف أيها الإخوة موجود في أسباب اقتصادية قبل الثورة الفرنسية الكبرى أيها الإخوة موسم الحصاد الأخير كان موسما سيئا جدا جدا مع ارتفاع السعار المواد الغذية خاصة الخبز والشعب يرى البذخ والإصراف والنفقات غير المعقولة على المؤسسة العسكرية وفي بلاط الويس أيها الإخوة الملك لويس هذا جننهم طبعا هذا بلا شك عجل انظفر هذا مع هذا وفي عنف ايضا كان يمارس إيه؟ ورمزه البستيل مع في البستيل ما يبوش الا عدد سيئ جدا من المساجين لكن اصبح اسطوره سقوط البستيل والبستيل ومعظمهم كانوا متخلفين عقليا يعني اقل من الظلم الذي تشهده إيه؟ الشعوب العربيه الان اقل بكثير والله لكن الاسف لا تفوت اسباب كثيره ايضا ثوره 1905 في روسيا لماذا قامت بعد الهزيمه مع اليابان 1917 هزيمه المحور في الحرب العالميه الأولى الاولى بدت تظهر واضحه لذلك في زعماء عسكريه عصر الانقلابات العربي متى كان بعد نكبه 48 كل يوم تسمع انقلاب،, انقلاب انقلاب انقلاب تمردات وانقلابات لانه في هزيمه جرحت الشعور الوطني القومي العربي طبعا هزت افكته كلها أل هذه النظم الاعتماد 40 عصر الانقلابات في القرن العشرين واضح هذا كثير جدا والشواد عليه أكثر من أن تذكر أيها الإخوة أو تحصر كذلك الأزمات الاقتصادية أما موضوع إيه؟ موضوع العنف هذا واضح لأنه خبرة به ممتاز العرب الدولة بلا شك تحتكر العنف من حق الدولة أن تحتكر العنف لكن من واجبها أن تمارس العنف بالحد الذي يفي بشروط الضبط أيها الإخوة والرقابة ليس أكثر وليس أقل إذا أقل سيلوخي في روع الناس أنها ضعيفة ويحدث تمرد غير معقول أيضا يفسد الأوضاع إذا كان أكثر هذا سيشعر الناس بالمذلة والقهر ويقودهم إلى التمرد في اللحظة الحارجة الكريتكال بوينت يعني هذا ما يحدث الآن تقريبا في كل النظم العربية أو في أكثرها حتى نكون دقيقين في قدر زائد من العنف الرسمي العنف الحكومي اتجاه الناس غير مبرر غير معقول يا أخي على الأقل ما راه الآن تخرج تظاهرة يقع فيها شهداء ليه تظاهرة سلمية. لماذا يقتل المتظاهر؟ يعني ما أحسن اوروبا وأمريكا معناه. تطلع تتظاهر وتصرخ وتزعق وتمزق حالك وتلطم وتنوح وتروع عبيتك. مظاهرة سلمية. عنا غير مسموح بالمظاهرات سلمية حتى. يقتل المتظاهرون. عنف زائد هذا يفجر الثورات. أما الإصلاح هذا أعجب العوامل هذه ونعود إلى المحاكاة أيضا. الإصلاح فقط ليس لأنه سيئ في ذاته. الإصلاح جيد في ذاته مطلوب. لكن إذا أتى في غير وقته. إصلاحات قربة تشوف لو جاءت في خمسينيات الاتحاد السوفيتي لا اختلف الوضع تماما لا ربما لربما عنه المؤرخون لا يؤمنون بحكاية ايه ربما ولو ممنوع في التاريخ دولي ربما ولو التاريخ علم لا بد يعنام بوزيتيف لانه علم وضعي مش معياري ومش افتراضي مش تخيلي لكن برضو احنا ايه نخضع لهذه الأشياء لا ربما ها لم يحدث ايه ما حدث كذلك الإصلاحات التي قام بها القيصر نقول الثاني أه في روسيا لو قام بها بعد الهزيمة مع اليابان أيها الإخوة واستمر بعد أبس عمية وخمسة ثورة وظل لربما لم تقع أي ثورة إيه فبراير وثوره أكتوبر أبس عمية وسبعة عشر لكن لم يفعل توقف أه يعني الاصلاحات كانت في غير وقتها إصلاح في غير وقته قد يقود إلى التمرد أنا أقول لكم أنا يخمرني شك وأعتقد يخامر الكثيرين من إخواني أه الآن الحكومات العربية ما شاء الله عهد المراسيم وتجميد اسعار المحروقه ما شاء الله عليهم استيقظ الوحي فجاه هيك عندهم طبعا واضح انه هذه رساله ذل هالانظمه الآن تستخذي امام الشعب الشعوب ادركت ان الشعوب الان بدات تدرك قوتها ستقول لي اخي ما هو في سوريا ايش حصل وهنا ايش حصل وغدا في فرق كبير يطلع لي تشكيل او فصيل من الناس طبعا حتى الشعب سيقف ساي... متفرج نقول لك ايش دخلنا هذه حزب سياسي يناضح الدولة خليهم متحمسين ها طبعا سهل قتلهم سهل قمعهم الناس حتى مهما كانوا إيه يعني كثر عدديه لذلك على الاحزاب كلها علمانيه اسلاميه سريعا تفهم هذه الحقيقه لا تجعل معركتك مع النظام ولا راس النظام معركه حزب ومظلوميه حزب ومظلوميه جماعه تبنى مظلوميه الشعب تبنى قضايا الشعب ومطالب الشعب لا تتبنى اي قضاياك انت ستخلل ستذبح الشعب وهي يسلم بيك انتبه ما حدث في تونس درس عميق جدا جدا لكن يوم يتحرك الشعب كله مستحيل ماذا سيقول الشعب؟ ماذا سيقول الجيش؟ ماذا سيقول العالم؟ نقتل التحريريين، الإخوانجية، الاشتراكيين، الاشتراكيين، ما في هذا الشعب، الشعب التونسي بلا لون أيها الإخوة بكل الوان الطيف بلا لون واحد متفرد في الساحه لا يمكن، الشعب إذا كله فهو للتسنامي الحقيقي تسنامي، يدمر كل شيء شيء مخيف لكن لو تشكيل أو فصيل أو حزب لا يخيف أي حكومة، بالعكس وكما لاحظ بعض إيه؟ يعني مفكرين حين يتحرك تشكيل أو فصيل أو حزب أو جماعة معينة الدولة تتنفس سعادة الحكومة أقصد الحكومة وتقول جاء يلعب في ملعبنا الجيش عنا والطيارات عنا والعالم عنا والغرب أيدنا كله سوف نذبحكم وفعلا يتم الذبح مذبحة ولا حدا يبكينا حتى انتبه تبنى مطاليب الشعب ومن غير تلوينات ضيقة ومن غير هويات صغيرة وخلي الشعب يتحرك كشعب فهولد سونامي الحكومه العربيه الان ادركت هذا فانا اقول هنا المفارقه في بارادوكسنا في مفارقه كيف الان يقولون سنقدم تنازلات هاخذ شرعنا نقدم لكم تنازلات فهمناكم لن نقول بعد ان نسقط كما قالها شين الهاربين فهمتكم نعم فهمناكم الان آه فهمناكم قبل اي الا نفهم لكن الشعب الان لن يستكين سيشعر بضعفهم يقوله معنى الحكايه جد معنى هم اضعف مما كنا نظن الحكايه كلها نمر من ورق وهذا سيقود بدوره الى التبرد انتبهوا هذه مفارقه وقعت فيها النظام العربيه ان شاء الله الله لا يبقيها بعدين اذا لا قال لك لا للاسف في نظام معين قال لك لا هذه التونس وهم فارغ استهام هذا نحن لا احنا حنرفع الاسعار عمرك ما جعل الشعوب وتيار التاريخ تحرك الان تيار الشعوب لا يمكن من انت ومن نظامك ومن جيشك كلام فارغ ها قال لك لا احنا التونس عنا مستحيلة مجرد استهام وهم حنمارس الظلم زي ما بدنا ونظن لأيه كزحة الرأس هذه حنشوف لكن القليل الأقل هم من فعلوا هذا من فعل هذا ايضا سوف يستفز الشعب اذا انت تستفزنا اذا انت تستغخرنا سوف نثور عليك يعني اذا استخذ النظام هذا يوحي بالثورة اذا عاند النظام واحتقر يوحي بالثورة على الجهتين الثورة قادمة باذن الله تعالى اليوم بعد عشر السنين بعد خمس إن شاء الله هو يكون إيه طبعاً وهذا العنصر الأخير اللي ذكره إيه جرين في كتابه الحركات الثورية المقارنة عنصر المحاكاة فسره هذا إيه الدالس الكبير المتخصص قال المحاكاة لأنه تاريخياً حصل خاصة مع الثورة الفرنسية والثورة الروسية البلاشفة والثورة الصينية 48 قال هذه الثورات بعد أن حدثت أحدثت سلاسل ثورات في العالم متأثرة بها أه؟ تقتفي آثارها وتحذو حذوها اسمها المحاكاة يعني معديه الثورة معديه مش مرض هو صحه معديه الثورة معديه تعدي سأقول لي طيب ثورة إيران الثورة الإسلامية في إيران تسعة وسبعين طبعا بعد التسعة وسبعين تشوف المد الإسلامي ما يسمى بالصحوة الإسلامية وصعود الخطاب السياسي الإسلامي غير مسبوق أخذ زخما غير عادي بالمرة وبالذات وهذا يقول كل الدارسين بعد ثوره ايه 79 في ايران طبعا يعني عمل مثل ايه مثل ثورات النائمه غير ايه الذهنيه غير المنظور غير العقليه في ناس طبعا استاءوا ناس محسوبين على فصائل أخرى قال لك هذا عمل على ايه تدين الذهنيه العربيه صارت مدينة يعني متدينه دينها ايه ما في مشكله الدين في فهمنا يساوي الحريه والديمقراطيه والعزه والكرامه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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة هل حرق النفس سبب العسباب الثورة نخشى هذانا في محاضرة السبت لا علميا لا يعتبر سببا كوز إنما هو عامل والعامل مسألة غير علمية غير قابلة آ أيها الإخوة لغة العلم الدقيقة على التعميم غير قابلة وغير قابل عليه على التنبؤ أن نتنبأ به لكن عامل لذلك على العرب أن يقتصدوا في حرق أنفسهم للأسف هذه ظاهرة سيئة سوءها ليس فقط أننا فقدنا أربع ولا أربعين إيه من أبنائنا وأحبابنا وأخواننا سوء أنها قد تحبط الجماهير ولو خير حرق عنا ما ثروش مع أنها مش هتكون عندنا ثورة وخبين قال لك أن السيناريو لابد أن يكون مستنسخا هذا عامل عامل بتخضير لاجائك خلاص وأشعر مسألة ممكن هناك في عندك إيه؟ احتمال لمئة سيناريو آخر سيناريو يخص هذا البلد اخر يخص ذاك وذلك وذلك وهكذا هذا هو ما فيه لكن يمكن كما قلت في المحاضره ان نشتق وان نجرد من حرق البعزيزي رحمه الله تعالى عليه نفسه سببا من العامل نشتق سببا وهو ماذا مش حرق النفس هذا عامل انما السخط والمعارضه والمانعه وقول لا لن اسكت بعد اليوم على الظلم على المفارقات المجتمعيه والسياسيه لن اسكت هذا يحرق نفسه هذا يصرخ هذا يتهجم هذا يسب الطاغية الطاغيه الى اخره يتعرض طريقة طريقه يدعو الى تظاهره ايها الاخوه يدشن موقعا على الفيسبوك يبدا يتكلم فيه عن مظلمه المظلومين المهم الا تسكت هذا سبب المعارضه الممانعه لا تصمت انت عهد الصمت طبعا بعض الناس يقول ادوي قلت لبين تكلم يا عدنان تكلم مش حينفع في ناس تخاف تخاف أن تصوت تخاف أن تتكلم من بلعت ألسنتها صحيح؟ موجودون والله موجودون هذولا في المشايخ وفي العلماء وفي الصحفيين وفي العامة وفي الخاصة موجودون في كل مكان ولكن اقول أقول لكم وبشركم والله ليسوا هم الكثرة هم القلة وإلا من اين جاءت هذه الملايين التي سالت بها إيه؟ الشوارع أيها الإخوة والمدن لا معظم الشعوب معظم الناس في لحظة معينة يكتشف أنه أشجع مما كان يظن في لحظة معينة حين يشعر أن قضيته على المحك وهي قضية عادلة وقد إيه؟ يجدي الأمر قد تجدي الشهادة حتى موتي دمي أه؟ وبدأ المحترك قد يجدي من أجل أمتي أنا متأكد لأننا حرق أنفسهم الآن في مصر وغير مصر يقال في سوريا واحد حرق حاله بس كنت معليه بالكامل أه؟ لكن إلى متى وصلنا ما في حهد الفلس بوك هذا ما مش هينفع حينفع أه؟ أقول هؤلاء المسيكين ممكن يحرقون أنفسهم أيها الإخوة وهم يحلمون أنه لن تفور ربما بأيه بحريق أنفسهم ثورة ولكن يعلمون أن شعاع أبدانهم لن يذهب هدرًا باذن الله تعالى كل شيء على الطريق ايها الإخوة كل شيء مراكمة مراكمة أيها لمخزون الغضب لمخزون التمرد وفي اللحظة الحرجة ينفجر كل شيء باذن الله تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر لهذه الامه المرحومه امر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه, فيه أنوف اعدائك يعمل فيه بطاعتك يتامر فيه بالمعروف وتناهى فيه عن المنكر وتامن فيه السبل وينال فيه الناس حرياتهم وحقوقهم وكرامتهم وشرفهم الهنا ومولانا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واصلحنا واصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليخ للشر اللهم ارحم شهداءنا في تونس وفي كل مكان في أحرر ومناضلون وواسي وآسي جراح المجروحين منهم وارحم نكبة المنكوبين وحرمان المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخنا الصلاه